اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى اهدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها المسلمون ان من اعظم محاسن هذا الدين العظيم عنايته بالاخلاق الفاضله الكريمه تلك الاخلاق التي هدي بها الناس بسببها الى دين الله جل في علا اخلاق الاسلام الجميله البهيه التي جعلت هذا الدين تهفو اليه قلوب العباد وتحن اليه وترق الافئده لمعرفه هذا الدين رغبه وانشراحا الاخلاق التي اعتنى بها الاسلام فدعا اليها ورغب فيها وجاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابو عيث ليتمم مكارم الاخلاق فيقول انما بعث لاتمم مكارم الاخلاق ويمتدحه ربه جل في علا فيقول وانك لعلى خلق عظيم ويقول الله جل في علا فبما رحمه من الله لينت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك لذلك معاشر المسلمين الاخلاق الكريمه الفاضله هي التي كانت بامر الله من اسباب هدايه كثير من القلوب الى الاسلام الجميل البهي في الخلق في المعامله فيما يكون بينك وبين ربك جل في علا الخلق الحسن ان تتلقى احكام الله الشرعيه ما قد قضاه شرعا او قدر تتلقه بانشراح صدر وبالتسليم دون ضجرين دون قلقين دون اعتراض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حسن الخلق مع الله جل في علاه الا تعترض اوامره ولا نواهيه ان تنقاد الى شريعته ان تسلم لما قد قضاه قدره فلا تحزن ولا تضيق انما تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبي الاخلاق الفاضله الكريمه التي دعا اليها الاسلام وتحلى بها نبي الاسلام صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكان خلقه القران لما انسئلت ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشه عن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت كان خلقه القران ولذلك معاشر احباء كان نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم احسن الناس خلقا كما يقول انس بن مالك وكان يقول ما مسست يدا احد الين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لالين من الحرير والديباج وقال كان يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 10 سنين لم يقل لي اف قط وما قال لي شيئا فعلته لما فعلت ولا لشيء لما افعله هل لا فعلت انظر 10 سنين لم يتأفف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من خادم قط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 ياخذ بصفحه عنق النبي يجذبذه جذبه تؤثر في صفحه عنق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقول يا محمد اعطني من مال الله فليس المال مال ابيك ولا امك فيهم الصحابه بالاعرام بعد ان فعل مثل هذا الفعل الشديد المنكر فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويامر له باعطاء يؤذيه قومه يؤذيه بعض الناس كأني بنبين آذاه قومه فكان يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يمسح الدمع عن وجهه ويدعو لهم بالمغفره ويرجو ربه الصفحه ان هذه الاخلاق الفاضله العظيمه التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذلك ما كان ينتقم لنفسه وما كان يغضب لنفسه انما كان يغضب اذا تهكت حرمات الله ما كان يغضب لنفسه كان ياخذ العفو من الناس ما قد تاته ولذلك معاشر الاحباء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان شديد الحياء اشد من العذراء في خذرها وكان يعرف ما قد يكره او يحبه من صفحه وجهه وان وجهه لا يستنار كالقمر كان يعرف من وجهه كان له وجه يدل على باطنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم على باطنه النقي الطاهر ولذلك من شر الناس ذو الوجهين من يلقى ذا بوجه وذا بوجه المؤمن ليس له الا وجه واحد ووجهه واحده لذلك معاشر الاحبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان بين اصحابه لا تكاد تعرفه لم يتميز بتوبين ولا بمركوبين ولا بسلاحين ولا بكذا او كذا لا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تاتي الجارية فتاخذ بيده جارية بُنَيَ صَغِيرَة لا يُعْدَأُ بِهَا لا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا تَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمْشِي بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ كَانَ نَبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ عَمَامَةَ ابْنَةِ الزَّهْنَبِ فِي الصَّلَاةِ فَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا وَإِذَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ وَضَعَهَا نَبِيُّكَ كَانَ يَسْمَعُ صَوْتَ بُكَاءِ الصَّ فيتجوز في الصلاة لما يعلم من وجده وأمه عليه نبياك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوي فيأتي الحسن أو الحسين فيرتاح له ظهره كالراحلة فيطيل في بعض ركعته الصلاة فيتعذب الصحابة فيقول إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعاجله حتى يقضي حاجته نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون على المنبر يخطب فإذا الحسن والحسين يمشيان فيتعثران فينزل من على المنبر ويضاء الحسن والحسين في حجره ويقول صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة انظر الى رحمه عظيمه ياتي الصبي فيوضع في حجره وقد يبول في حجره فلا يعنف يطلب ماء فينثر هذا الماء على اثار بول الصبي نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهدا اليه رجل شمله بردته وكان النبي محتازا اليها فلبسها فساله رجل اياها اعطني هذه الشمله اعطيني هذه البردة يا رسول الله فنزعها واعطاها له فلامه الناس اتأخذوا ما قد هدي الى النبي وهو محتاج اليه وان تعلم انه لا يرد سائلا قال انما اخذتها انما سالتها لتكون كفاني نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتعلق به بعض الاعراب يسالونه ويلحون عليه في المساله فيقول والله لو ان لي عدد هذه العظاه ابل لا قسمته عليكم اي عدد هذه الاشجار ابل ثم لا تجيدونني بخيلا لا ولا كذابا لا ولا جفانا نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعطي رجلا غنبا بين جبلين غنما بين جبلين فيرجع الى قريش ويقول يا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان شجاعا بطلا مقداما ولذلك في غزوه حنين يوم ان ادبر من ادبر من الناس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على بغلته وابن عبد المطلب قد اخذ بزمام بغلته وهكذا يقول يريد ان يحجزها والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب العباس ابن عبد المطلب اخذ بزمام الراحله البغله يمنعها من التقدم خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسمع اهل المدينه وجبه فزعه فيخرجون قبل الصوت فيجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وقد تلقاهم وسيفه في عنقه وهو على فرس لأبي طلحه ويقول لن تراعوا لن تراعوا سبقهم سبقهم الى موطن الفزع وانزلبه نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قام ذاكر رجل بسيفه وقال يا محمد من يمنعك مني قال الله فسقط السيف نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتمد على ربه إن معي ربي سيهديه ولذلك معاشر الأحبة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحييك حياة كريمة طيبة تنعموا بالاسلام وتسعدوا به ويطيب قلبك كلما قرات سيرته كلما تعرفت هديه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اعظم الناس عشره لاهله خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي نبيك يرقي ثوبه يصلح نعله يكون في خدمة أهل بيته نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير بأن يكون ملكا ملكا ملكا ومين أن يكون عبد النبي فاختار أن يكون عبد النبي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤثر عن نفسه وكان يمر الهلال والهلالان ولا توقد يفي ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار كان يربط الحجر على بطنه من الجوع وكان الجوع يخرجه من بيته فيلقاه ابو هريره ما لك يا ابا هريره ما لك يا ابا هر قال الجوع يا رسول الله قال والله ما اخرجني الا الجوع نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم ازمعا كفار قريش على آثيته رموه بالحجاره ووضعوا سلاسل جزور على ظهره ونادوا بانه كاهن وساحر ومجنون وقالوا في قران اساطير الاولين ومع هذا يوم ان جاءه ملك الجبال فاقراه السلام ثم قال يا محمد لو سئت ان اطبق عليهم الاخشبيين الجبلين العظيمين المحيطين بمكه لا فعلت قال لا اني لا ارجو ان يخرج الله من اصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا معاشر المسلمين يا من تقرؤون قصص اليهود والنصارى يا من تقرؤون اساطير والروايات والحكايات كي تكون بطلا كي تكون شجاع اسمع الى سيره نبيك وقرا سيره نبيك ترى العجب العجاب في الكرم والجود كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدارس جبريل القران كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرمه وجوده في رمضان اجود من الريح المرسله نبييورك صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان على حسن عشراتهم وكان كذلك ايضا يعلموا اصحابه والرفقه لما قالت عائشه ام المؤمنين وعليكم السلام يا اخوان القرد والخنازير ما قالت السلام عليكم قالت السلام عليكم فقال النبي لعائشه ان الله يحب الرفق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما ان يرسل الدعاه الى الله ارسل معاذ بن جبل وابا موسى الاشعاني الى بلاد اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطوعا ولا تختلفا نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما ان اطال معاذ باحلى صلاه العشاء اطال بالناس غضب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال في موعظه شديده ايها الناس ان منكم منفرين فاي منكم امان الناس فليخفف فاين من ورائه المريض ودل حاجه لذلك ينبغي على كل مسلم ان يتحلى بالخلق الكريم كي يعيش جمال الاسلام وروعته لماذا اخي لماذا تبحث عن ابواب السعاده تهتوى انت تبحث مضى من العمر ما قد مضى اسروا عاما 30 عاما والسعاده بين يديك الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترتقي بخلقك مع العدو ومع الصديق تتربى على الاسلام الذي تربى عليه الصحبه الكرام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 ومن آثاره العظيمة الخلق الكريم تأمل اليوم وانظر حواليك إلى أخلاق سافلة وإلى أحوال مردية عند الكثيرين ممن ابتعدوا عن جمال الإسلام وعن آدابه الخيامة صارت منقبة الاعتداء على العرض والعرض صار الشجاعه والفتووه الكذب صار شطاره ومهاره انظر الى كثير من الاحوال التي تراها اليوم في حال المؤسفين من التدنيه كل ذا من البعد عن الاسلام وادابه واخلاقه ولذلك شقيت احوال الناس الا من رحم الله الضيق القلق الفاقر الحازه وهكذا العسر في الامر كله بسبب ان القلوب قد ضاقت احوالها لذلك معاشر المسلمين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذبا ولو كان مازحه وببيتين في اعلى الجنه لمن حسن خلقه بيت بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه فاذا قلت ما حسن الخلق قال العلماء بذل الندى وكف الاذى وطلاقه الوجه بذل الندى ان تعين بمالك اخوانك تعين بجاهك تعين بما أعطاك الله إخوانك تنصر المظلوم وتدفع البؤسة عن البائشين وتعين الضعفة والفقراء إن كنت مع دماء وقد أعطاك الله الجاه فالجاه وهكذا تعين إخوانك وتشعر بآلامهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا استكى من أعضون تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر بدل النذاء وكف الأذى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إياك أن يؤذى المسلم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 ان تكون رحمه على اخوانك وعون لهم الواجب ان تكون ناصحا الواجب ان تعود المريض وتشمط العاطس وتستنصح من نصحك وتنصر المظلوم الواجب ان تشعر بالام اخوانك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه يقول العلماء في تعريف حسن الخلق بذل الندا وكف الاذى وطلاقه الوجه ان يكون وجهك مستبشرا بشوشا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اكثر الناس تبسما ويقول جرير بن عبد الله البجلي ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم تبسمك في وجه اخيك صدقه ولذلك ينبغي ان تحرص على مكارم الاخلاق بان تكون بشوشا طلق المحيه لاخوانك تحبهم وتدخل السرور على قلوبهم اما الجفا اما الهجران اما الغلظاء اما الفضاضه فليست من دين الله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكون لا يحل لمسلم ان يهزرا اخا فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام لا تهاجروا لا تدابروا لا تحاسدوا لا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه كل مسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماذا ايها المسلمون الهجران لا يجوز التهاجر اذا كان في امر دنيا اما هجران اهل البدع اما هجران اهل الضلال اما هجران اهل الكفر فواجب متحتتم من اجل ان يسلم دينك وتسلم عقيدتك ويسلم منهجك على طريق الاسلاف الكرام لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك الطائفه المنصوره الفرقه الناجيه هجر اهل البدع واجب شرعي كان على السلف الكرام بل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بالهجران لتحقق المصالح الشرعيه لذلك ينبغي ان تتعلم الاسلام تعلما صحيحا وينبغي ان تمرن نفسك على الخلق الكريم كلنا نجد اخطاء كلنا نلحظ عيوبا في انفسنا كلنا نشكو عللا لكن الواجب ان تجاهد وان تعالج وان تمرين نفسك استبشروا ايها المجاهدون لانفسكم الصابرون على ما بالغوا استبشروا يا من تصبرون على الاذى استبشروا يا من تعالجون عيوبا وادواء استبشروا بقول الله جل في علا قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين جاهل حاول تقرب من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا لذلك إياك أن تظن أن هذا هو خلقك وكفى لا لا يزال في الارض ميدان ومتسع يدركه من جد في الطلب لا يزال ان كنت بخيلا فتعلم الكرم والجوده ان كنت فاحشا فتبوح بس لسانك الا بذكر الله والكلام الطيب وقولوا للناس حسنا ان كنت مكارا فَقِفْ عِنْدَ حَدِّكَ فَيْنَ سَيَمْكُرُ بِكَ إِن كُنْتَ خَائِنًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ إِن كُنْتَ إِن كُنْتَ حَاسِدًا فَعَالِقْ قَلْبَكَ بِأَنْ تُحِبَّ لإِخْوَانِكَ ما تحبونه لنفسك ان كنتم طامعين جشعه فلتعلم ان الدنيا ستترككم وما اسرع ما ينقضي الاجل يا مسلم يا مسلمه العمر قصير وقد ولى ما قد ولى اقبلوا على دينكم اقبلوا على مجاهده انفسكم فليحب بعضكم بعضا وتآخو عباد الله وتآخو فيما بينكم وتراحموا نسال الله عز وجل في علا ان يهدي قلوبنا وان يصلح احوالنا اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت اللهم صرف عنا سيء الاخلاق لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم اهدنا وسددنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى